وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب ندب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم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 قال مكرهم لتزول منهم الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارُ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرْوَنِينَ فِي الْأَصْفَادَ فَرَابِينُهُمْ مِنْ قَطْرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ الْنَارِ Ljägga Allah och alla nödsamma kassade. Inna Allahs räkning är detta belagt för människor och de ska vara med هو إله واحد، ولي الذكر الألباب.